بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام من المحمد والآله واصحابه اجمعين فرحمه الله فصل يذكر رحمه الله في هذا الفصل الاستثناء من عدد الطلقات او المطلقات والاستثناء هو دخول ما قبل الكلام فيه ويخرجه ما بعد الاستثناء يعني اخراج ما لولاه ويخرجه يعني ما لو الاستثناء لدخل في الكلام يعني الاستثناء اخراجوا ما بعد الاستثناء فيما قبل الكلام فمثلا لو قال شخص كلكم ناجحون إلا زيدا فزيد خرج هنا من ضمن الناجحين والاستثناء في الطلاق ينقسم إلى قسمين إما أن يكون استثناء من عدد الطلقات وإما أن يكون استثناء من عدد المطلقات فإن كان من عدد الطلقات فيصح الإستثناء فيه باللسان وبالقلب فيصح منه الاستثناء فيه عدد الطلقات لا يصح منه سوى الاستثناء فيه باللسان أما عدد المطلقات فيصح الاستثناء منه باللسان وبالقلب وعلى كلا القسمين لا يصح الاستثناء إلا النصف فأقل فما كان أكثر من النصف لا يصح الاستثناء كما سيأتي لذلك قال رحمه الله ويصح منه الاستثناء النصف فأقل ويصح منه يعني من المطلق فيشترط بالاستثناء أن يكون المستثني هو المطلق فلو أن مطلقا قال زوجتي طالق طالق طالق فقال أخوه إلا طلقتين ما يصح أو إلا طلقة ما يصح فلابد أن يكون هو المستثني يعني المطلق لذلك قال ويصح منه النصف فما دون النصف في العدد سوى عدد الطلقات او عدد المطلقات ففي عدد الطلقات لا يصح استثناء طلقتين من ثلاث فلو قال زوجتي طالق بالثلاث إلا اثنتين ما يصح فتقع ثلاث طلقات هذا قول مصنف وقول الجمهور أنه يصح الاستثناء ولو بأكثر من النصف لأن هذا الأمر إليه فلو قال أنت طالق بالثلاث إلا اثنتين تقع واحدة وعلى قول مصنف لو قال أنت طالق بالثلاث بالثلاث إلا طلقتين تقع واحد ثلاث طلقات ذلك قال ويصح منه استثناء الاستثناء النصف فأقل يعني قل من النصف فمثلا لو قال زوجات الأربع طالق إلا اثنتين يصح أو قل من النصف لو قال زوجات الأربع طالق إلا واحدة يصح وهكذا لذلك قال نصف فأقل من عدد الطلاق وسيأتي التمثيل عليه من قبل المؤلف والمطلقات ولم يمثل المصنف المطلقات في العدد لوضوحه فمثل لو قال شخص زوجاتي الأربع طالق إلا واحدة يصح الاستثناء ولو قال زوجاتي الأربع طالق إلا اثنتين يصح الاستثناء ولو قال زوجاتي الأربع طالق إلا ثلاث على قول ما يصح لاستثناء لأنها أقل من النص ويقع الطلاق على الجميع ثم بعد ذلك مثل للاستثناء في عدد الطلقات فقال فلو قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة لأنها النصف فيصح فيه الاستثناء وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان لأنها قل من النصف ولا يمثل المطلقات لوضوح كما سبق ثم بعد ذلك لما ذكر الاستثناء باللسان انتقل بعد ذلك الى الاستثناء بالقلب فقال وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات يعني لو شخص عنده اربع زوجات وقال زوجات الأربع طالق وفي نية استثناء إلا فاطمة يصح الاستثناء لأن الاستثناء هنا في عدد المطلقات للتعيين وليس للطلق والتعيين يكون بالقلب فيصح ولو أظهر ذلك باللسان من باب أولى يصح ولو شخص عنده أربع زوجات وقال زوجات الأربع طوالق ثم استثنى في قلبه هند وعائشة لصح لأن هذا النصف ولو قال زوجات الأربع طوالق واستثنى بقلبه أسماء مثلا المرة أسماء لا يصح الاستثناء لأنها قل من النصف لأنها أكثر من النصف فيقع الطلاق على الجميع لذلك قال وإن استثنى بقلبه صح من عدد المطلقات يخرج بقلبه عددا من المطلقات في الصح دون عدد الطلاق لأن الطلاق باللسان فلا يكون الاستثناء فيه إلا باللسان فلو قال شخص زوجتي طالق ثم طالق ثم طالق واستثنى بقلبه طلقة ما يصح ولو قال زوج زوجتي طالق طلقتين واستثنى بقلبه واحدة ما يصح لابد أن يكون الاستثناء باللسان فتبين ما سبق أن الاستثناء باللفظ يصح في عدد الطلقات والمطلقات وأن الاستثناء بالقلب لا يصح إلا في المطلقات لأنه تعيين لها وهذا يكون يصح أن يكون بالقلب والتعيين والاستثناء سواء في عدد الطلقات أو المطلقات لابد أن يكون النصف فما دون فإن كان أكثر وقع جميع ما تلفظ به سواء عدد الطلقات أو المطلقات نعم والله أعلم صلى الله سبيل محمد يقول قال شخص زوجات الأربع طوالق وبعد خمسة قائق قال إلا فاطم ولتطلق فاطمه نعم لأن الاستثناء لابد أن يكون متصلة مثل ما سبق لكم يعني إذا كان في فاصل بين الطلاق والاستثناء زمنا ما يصح الاستثناء بد أن يكون متصلة يقول لو قال أن الطلاق يقع و وفي درس الأمسخذنا أن الطلاق يقع إذا كرره الزوج بعدما نوه إلى تأكيدنا صحة ليس التكرار بسلوب من السليب التأكيد لماذا تم نقول أيضا الاستثناء أسلوب من السليب العربي في صح فيه الاستثناء يقول ما ضبط هذا الفاصل اليسير العرف يعني اليسير فاصل يسير يقول لو قال رجل لزوجات الأربعة مطلقات الأربعة فعل المصنف لا يقع الاستثناء اينا ولو قال زجاجة لأربع طوالق إلا أربع ما صح للسيثناء لأنها أكثر من نصف والذي يصح أقل من نصف يقول ما هو التفريق للسيثناء بالقلب بين عدد الطلقات وعدد المطلقات لأن المطلقات تعين لو عين بالقلب يصح لكن عدد الطلقات لابد في الأصل فيها اللفظ وطلاق الأصل فيه اللفظ يقول المراد بأقل من نصف وأكثر من نصف مصعب ما هو النصف في عدد الطلقات ها لا طلقة فمدون بس طلقة لو قال ثلاث طلقات ثلاثين تقع ثلاث يعني النصف في العدد الطلقات واحدة طيب والنصف في عدد المطلقات ثلاثين نعم إذا لها طب اذا كان له ثلاث وحده نعم